للآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعواف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا ت جعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كوت تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليهم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 قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياه الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كان بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون